يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَغْنِينَ بِهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كثير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ وَما لَكُم أَلّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيث من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات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 ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغروتكم الأماني, وغروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغروكم بالله الغر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 ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم إعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزنا وزنته وتفاخر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 من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا سابقو إلى مغفرة من ربك وجنة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء.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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَد أَرْسَلْنَا عُسْلًا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعْهُمْ وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ زال ليقوم الناس بالقصص، وأمزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله ماي. رسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذرييتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإن انجيل واتى الىه الانجيل في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحما ورهبانيه لبتدعوها ورهبانيه لبتدعوها ما كتبنا عليهم ما كتبناها عليهم الا 124. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل